إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أَهُمْ أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طيم لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون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 فَاغْوَيْنَاكُمْ إِنَّكُمْ نَغَوُونَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ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 إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات نعيم على سر متقابلين يطاف عليهم بكأس من عين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات طرف عين كأنهن بيض مكن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 ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آفارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم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 وتركنا عليه في الآخرين سلاما على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون؟ أإثكا آلها دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم.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 رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغْلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغْ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرْ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 إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجز المحسنين انه من عبادنا المؤمنين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 وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدَعُونَ بَعْلًا وَتَذَعُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ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 فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين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 وما عليه بفاتنين الا من هو صالح جهيم وما منا الا له مقام معلوم وانال نحن الصافون وانال نحن المسبحون وان كانوا ليقولون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 وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۖ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ